احبابنا صلوا على البدر الاغر محمد دنور والوجه النظر وسلامك درر على رسول ذكره طيب عطر أحبابنا صلوا على البدر الأغر محمد للنور والوجه النضر أهدي صلاتي وسلامك درر <تصفيق> يا رسولك ونبي من عدن يا شفاع للخلق يا خير الوراث وخير من نثني عليه في البشر بعث بديني الحنيف رحمة. القم بصباحا تنير كالقمر أخرجتنا من ظلمه كنا بها ما بين عود وان وظلم منتشر بالله يقاد احيت قلبا ميتا تاتلوها علينا والزمار فداك روحي والبرايا كلها يا خير من حنا له جذع الشجار فداك روحي والبرايا كلها يا خير من حنا له I throw the أتانا بالهدى نعم الهدى يا حاملا صدق الخبر شمائل فيك محال حصرها كالغيث من مزن السماع المنهامل <تصفيق> يا مغنبان من ربي خذنا به بالبشر والتيسير جئت آه والنذر آه أنت زكير النفس يا خير الوراء يا هاشمي العصلي يا ساس الفخر فداك روحي والبرايا كلها حنا له جذع الشجاع فداك روحي والبرايا كلها يا خير من حنا له جذع الشجر احببنا صلوا على البدر الاغر محمد ذو النور والوجه النض صلى صلاتي وسلامي وسلام على رسولك طيب عطر طيب عطر